الله الرحمن الرحيم ولأبلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للذكاة فاعلون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راحون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارسون الذين يرسون البردوس هم فيها خالدون خلق لخلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة عظاما عظاما لحما ثم خلقنا القبضة على قدم فخلقنا العقد مقبض فخلقنا المقبض عظام فخلقنا المقبض عظام فكذبنا العظام ثم آخر فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ولقد خلقنا بوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق رابلين وأنذلنا من السماء ماء بقدر بالأرض وإن هي ثمراتك كثيرة ومنها تأكلون ورجالًا دخول من قوم سيدنا اد مد وصبر للآكلين. للأكلين في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلوا وعليها وعلى الفلك تحملوا فَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ طَغَيَانًا أَمِ الْآبَاءُ الْأَوَّلُونَ مِنْ قَوْمِهِ مَا آذى إِلَّا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتبول عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء لا وجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأرحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن يصنع البلد بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمونا وصارت النوب فسلب فيها فسلب فيها من كل زوجين اثنين وألك إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطرني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا احتويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً قرناً آخرين فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أكلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترقناهم في الحياة الدنيا وأترقناهم في الحياة الدنيا ما آبا إلا بشر مثلكم يا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 علكم أنكم إذا متتم وتم تراضوا وَمَن أَنْكُمْ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبارثين إن هو إلا وجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحن نادمين خذتم صيحت بالحب فجعلناه غزاء فبعدا لقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم سَلَّو تُلَنَّتَهُ كُلَّمَا جَاءُوا مَتَّعُ الرُّسُولُ هَكَذَا بُوهُ فَأَتْبَعْنَاهُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيسَ بدون وجعلنا من نور وامه ويدعو واو انهما الى رب ومعين يا ايها الذين قلوا من طيبات واعملوا صالحا وإني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقصروا أمرهم بينهم زبرا حزب بما لذيهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما به من مال وبنين تسارع لهم في الخيران بل لا يشعرون إن الذي لهم من خجية ربهم مجفقون والذين أعى بآيات ربهم يؤمنون والذين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم رجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لأسابقون ولا نكذف نفساً إلا وسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون والقلوبهم في غضرة من هذا ولهم أعمال من دون ذات فإذا أخذنا متع فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ولكانت يذبل عليكم بكل ما لا تنقصون واستكبرين به ثمراتهون أَفَلَمْ يَذْنَبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءُوا مَا لَمْ يَأْتِ أَبَدًا؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا وَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق اهواءهم لفتدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم ألهم خرجا فقال ربك خيش وهو خير الوادقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَلَوْ أَحِنَّا أَمْوَكَتْبْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَّذُّو فِضْوَيَانِهِمْ يَعْمَوُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا بِالعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَدْلُّهُنَّ إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم والابصار والأبصار والأبئذة وبلما تشهدون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحجرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أ إذا متنا و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 because it keeps <laughs> us لا تجعلني في القوم نحن اعلم بما يصفون صدق الله